يعجب الذر على يغضب بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجرا عظيما الله اكبر الله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 وَجَعلناكُمْ شُعْروبَاب وَجَعلنكُمْ شعوبَ وَقَبَ إِ لتَعََفُ إِ أَكْرَمَكُمْ إَِ اللهَّهِ أَسْقكُمْ إِ اللهَّه عَليم خَب قَالَ أَعْرَابُ آممًا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 أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بِمَا بما الله أكبر الله أكبر